Bismillahi r lillahi تَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 الذين يقيمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّنْ تُدْرِكَ دَرَجَاتِهُمْ بهم وعفّرته ورزق كريم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَكِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الْطَالِ وطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته Ve Yüridullah'ı ayıpın hakkı bıklmattı ve yıqtı adabırı kafirin, liyıpın تستويثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين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 ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَضْلًا واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولواهم الادبار وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ بِهِۦ وَاُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْكِتَابِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِسَ الْمَصِيدِ فَلَمْ تَقُتُّ لُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمِيتَ إِلَى رَمِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله مُهِنُ كيد الكافرين إن تستفتح فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن in tegerdün, neğd ve lan türniyän kum fiatukum şeya ve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 أم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو أسمعهم لتوالوا وهم معرضون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ve öğren oğanın Allah yolup تَقُوتُ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصًّا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب وذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فَآوَاكُمْ وَأَيَدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقْتُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا تعلمون ما أموالكم وأولادكم فيتنت وأن الله عنده أجر إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ لُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ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 ''İn الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا فَأَلْهُمُ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُدُّوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدين dinu kullu lillah fa in entahou allaha bima ya'maluna an Allah emaulakum Ni'mal maulawan شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي الكربى واليتامى fa an lilahi kumsel wal Rasul walidil Qurba wal Yatam wal Masakin wal هي وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم تُمْ فِي الْمِيَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بينه لِيَمْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ İzzi yurik hümü Allahu, fi manamik kâliil, vleu arak hüm kâfir al, fashil tum, vle tenazatum إنَّهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُ إِذْ التَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ ترجع الأمور يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 فَلَمَّتَرَأَتِ الْفِئَاءَ نِنَكَ نَكَصَ عَلَى عَكِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم. كَمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ Thâlik bima qaddamat aydeykum وan Allah ليs bظلام للعبيد Kada' b'al فرعون والذين min qablihim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 كَدَ بِأَلِفِ رَعونَ وََّذَمِم قَبللهم كَذَّبُ بِأََت رَِّهِم فَأَهلك نَم بِذُنُ بِهِم وَأَرَقُون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كل وَفَّنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَّن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنذَكِرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خيانة İleyhim على سواء İnna Allah la yuhibbu l-khainin Wala yahsabannallذien kafaruu sabakuu İnnehum la yu'cidun ve min اتِيمَ وَمِرْباطَ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعْدُكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُ اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ دعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم Lau anfak tema fi al-ard jami ama ya ay yehan Nabi, yahsabuk Allah ve man ittabak min al Ya ay yehan Nabi, إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ الْفَم مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونِ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وعلم أن فيكم ضعفا. Fi yakumun kum maa tan sabırlılar yıldı maa tan ve fi yakumun kum والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرا حتى يثقين الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لكتاب من الله سبق لمسكهم في ما أخذ تُبْ عَلَىٰ أَبُو النَّوْمِ فَكُلُوا مِمَّا ظَنَمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غفور رحيم. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا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 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم.